اللهم هذه روسيا جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المستضعفين من المؤمنين في الشيشان اللهم انجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم اللهم انجز لهم ما وعدتهم, وعدتهم فيك